أأَثََأَتََن تَقَذَ إِلَهُ هَوهُ وَأَضَهُ اللَّهُ عَ عِلمِ وَخَتَمَ عَ سَمِ أثََأَتَمَن وَخَتَمَ على سَمْعِهِ وقلبه وَجَعَلَ على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن أفلا تذكرون, أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا يَوَمَ يَهُلِكُنَا النَّدَهُ وَمَا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ وَمَا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ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 قالوا اكتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه قل الله مَن يثقُم ثم يجمعكم فلا يوم القيامة لا ريب فيه لا ريب فيه ولكن أثرا الناس لا يعلمون لا ريب فيه الناس لا يعلمون وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْتَرُ الْمُبْطِلُونَ ويوم وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إلى اليوم تجزون, الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ تنسخوا ما كنتم تعملون انا كننا نسنفخ ما كنتم تعملون فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فييدخلهم ربهم في رحمته فالذين آمنوا وعملوا صالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين فذلك هو الفوز المبين الذين كفروا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُثْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْضَرْتُمْ وَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُثْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْضَرْتُمْ ستَك ضَْتُم وَكُن تُمْ قَوْمًَا مُجرمِين سْكَك ضَْث وَكُن تُم قَوْمَ مُجرمين وَإذاَا قِيلَ إِ سَاعَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ, قلتم مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نُؤْذَنَ ظن إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْمِعِينَ لا يقينين قلتم ما ندري ما ساعة ان نض إلا غن وما نحنو بمستكينين